50 languages في في القطار quest <في> Berlin <القطار> <كزكت الترين برلين> هل هذا هو القطار الى برلين؟ وان سورت متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ ونا ريبا التران برلين. متى يصل القطار الى برلين؟ متى يصل القطار الى برلين؟ باردو، كابو اسمح لي. هل يمكن أن أمر اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ كركز الموس أعتقد أن هذا مكاني أعتقد أن هذا مكاني كركشتش سغوط الموييق أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني أعتقد أن حضرتك تجل في مكاني؟ on és el cotxe al llit? Aïna arrabat el nòm? Aïna arrabat el nòm? El cotxe llit és a la cua del tren. Arrabat el nòm? Fí àkhir el qítàr. Arrabat el nòm? Fí àkhir el qítàr. On és el restaurant? En el cap. Wāyina arrabat el toàm? Fí al mqaddima. واين عربه الطعام في المقدمه بوغدورميا سوتا اي يمكنني ان انام تحت اي يمكنني ان انام تحت بوغدورميا الميتش اي يمكنني ان في الوسط يمكنني ان في الوسط بوغدورميا دال أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ क्वान सारेम अ ला फ्रंटेरा؟ متى نصل إلى الحدود؟ <تصفيق> متى نصل إلى الحدود؟ كواندو راهل فيआजे السفر إلى برلين؟ كم السفر إلى برلين؟ Cal tren té retart. ¿Hel el quitaro muta a khir? ¿Hel el muta ¿Teniu res per llegir? ¿Hel عندكم şey'un lilqirâa? ¿Hel عندكم şey'an lilqirâa? Què es pot demanar de menjar i veure aquí? ¿Hel t'وجadu huna aixiàu lil'aqli wal هل توجد هنا اشياء للأكل والشرب؟ ان پودهو دسپارتار ا من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا؟